يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَامٍ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 واذكر في الكتاب مريم إذ إتبتت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 ورحمةً منا وكان أمراً مقضياً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 فقولي إني نذرت لرَوَاحَ مَانِ صَوْمًا فلن أكلم اليوم إِذْ سِيَامٌ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريّا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 والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 أخاف أي مسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراقب أن تعل ألهتي يا إبراهيم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 وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له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 وناديناه من جان بالطور الأيمن وقربناه نجيم ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا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 ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات رحمة خرُس الجذو وبكيا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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِنَاتِيِّ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُنَا الدِّيَامَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة اَمَّا العذاب وَاَمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 إنما نعُد لهم عدّاً فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدّاً يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم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 إِذْ كُلٌّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا أَتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَى هُمْ وَعَدَهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتو ذير به قوما اللدام وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا